لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تتاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا اكتب لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غننا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم آمين برحمتك يا أرسل الواسعين رحمته الصلاوي وخدا لها ملايكتان بإبراهيم وموسى دايكو خشكاني مسلمان لخدمة خداك تعالى بدور طارين وكفداك تعالى برجواننا كالسال برای بردنی قانونی اخوان، ان شان الله و ایدام دانی روزی صلی الله علیه و سلم رخ داده است علاماً و من کە لو قراری کبستمان لگو اخوان پیامبر الله علیه و سلم ان الله شکز نخوین پشکش نکین و دنیا فریمان ندا. پێغەمبەری خۆمان خۆش و دینی خۆمان بەگەورەترین دین بزانین و خۆمان بەچاکترین ئومەت بزانین لە نێو ئومەتاندا ینشاءلڵه برایانی مسڵمان دایک خوشکیانی مسلمان لە جومعەی ئەوڕودا بەحسی میلادی حەضرەت عیسی دەکەین یا بە عیبارەتێکی دیکە في شارع ديكين بعقيده المسيحيه جالو شارع ديكين برجنه برج رزق برق درو دغليو فريوي كدروستيان كرغول العالم ده غير المسيحيه يهوديه دوالي دژو ديني اسلام ك تبدين بون بس هي ينسيتو بس ليبيات أمانا لو رجعوا بتعبت كيف يغمرها صلى الله عليه وسلم حتى أورو دجاجاتيان لقال خدان ولا قال في غمر ولا قال القرآن كل وعليكم السلام والرحمة الله. وانا مسيرك كجوات يعني هي، مسيرة كمنحرف يعني هي. أو أنا لكم من استكان لما عند بارستكان خراب كله. أقرب ما عند قراي جل الخيانة البمروغويتي انسان وإسلام كل. يهوديته الصليبية تنجر خيانة يعني بدينك وا وبإنسانيتهم روغويتي كلها. پستاش بە داخشی گیرانەوە بەتاایەت کە ئێمەلا ئێران دەژین و لە کوردستان دەژین بە هۆی مەهوارەوە خەکانێکی زۆر استقبان لەعید و لە جین کرسمز بەکەن تاعیدی میلادا و میلادی مەسیحە بەخەوت و من ئەو ساڵ بەبتایەت کە سەرنجندا زۆر ئەو شکانەی کە بۆ جژین کرسی یا مسیح با کاری دوست می‌تست پن بودجه نیمه ولودش با کاری نبرد. مسلمانان با علتی بیاجاهی و با علتی آورندان و لا قرآن و السنتم فی الله علیه وسلم دوای ئەو مروز مذاکون کم حیبتها، کم خوشیا، کم استیخیا کند دوای کردن. خوش ایستن. اول دو رجوع ك خيانة ين بحضرتي عيسى لو رجوا كافرا كخيانة ين ببيغمل إمامك صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الوحيد يقبوني لحضرتي مريم أمره بحسينكم حقتا. ولكن أولاً أريدكم الموضوع تسمعوا زعاجيكم بقولي يجيان دين مسيحيات. دوميا. ەم جێژنە ئایا بۆ موسڵمانان دروستە هاوکاریان بکەن جێژنە پیرۆزایان پێبڵێن پێیان بڵێن برا ئێمەن پێیان بڵێن برا مەسیحیەکان شومن ج جینایەتی مەسیحیەکان جینایەتی سەلیبیەکان لە وڵاتی ئیسلامدا دیارە خەڵک بە گشتی لە دنیادا ئاوڕو زۆر نزانانە سەرنج دەدایتە موسڵمانان و لە هەر جایەک وحتى مسلمان المتاسفان وحالمون كمسلمان بعيسى الشرق قتل كشتار ولنخش أيضا لقد يوم كتُوَّنَ أوريبنكار أمريكا أوريبنكار يهود يهوديات صليبيات أمانا أقولك كل تاريخ هذا لإن ناجي بيج نيو ناجي ئەمانەش بێ شەڕ ناژین بۆ چونکە مانیان لە شەڕدایە بوونیان لە شەڕدایە ئەگەر شەڕ نەبێت ئەوانە ناتوانن حاکمیەتی دنیا بکەن ناتوانن وڵاتانی زەعیف بێبەش بخۆن و بترسێننەوە بۆ خۆیان وەکو هەژدیها قوتی بدەن إنهم يدسون الصم في العسل لتول تاريخ دا يهودية وصليبية كاي أواوة كصم كاتناه في جنوة بوأوي في غربين في لبين بره ت الإنسان في من حرف كا تدركان خبص بسر بشرية ده في غمرة صلى الله عليه وسلم فتح خەیبەری کرد واریدی شار بوو ژنی سەلامی کوڕی مەشکەم بەیسلامە شۆرەتەکە هێتی و تاواوبوونی شەڕەکە مەڕێکی سەر بڕی گۆشتەکەی برژاند یاسووری کردەوە و لە چەند مەجوعمەدا هێنای بۆ خزمەت و سەحابەکان دەستیان کرد بە خواردن هكذا في أغنبار صلى الله عليه وسلم إذا ما شاي كردون كم يقول لك لزاري خص هاواري كرفر ويصحابة ارفعوا أيديكم دستان برزكنا يخون فرمي أخبرتني أنها مسمومة خبرم في أدراو لأن الأخوة كأو جوشتا صميت أدراو هیچێک لە سحابەکان شەهید بوو فریا نەکەوت گۆشتە کە فڕێهێڵداتەوە قوتیدا بیشری کوڕی بەڕا ئەمە شەهید بوو هەر لەو جێیە فەورن شەهید بوو پێغەمبەر سالی وسلم سەروی سڕمالەو کارە بانگی ئەو ئافرەتەی کرد فەرمووی بۆ واتکردووە وتی بۆ یەم واکردووە این کن نەبیا لەم یەڵور اگر تو پیغمبر بی زرد بە دیگه یعنی اگر پیغمبر ایش نبی خلق دەدەم زاده دم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکشی انتقام لیناست لو رجلا چا صهیون ایستکان بنی یهودیان کان چا صلیبیان کان حمیشا کردوتە کروتہ هنجوی نو سمین کروتہ مش کوبیلی سونانا نو بو عقيدة فكر للبشريتك جدا ولالى حضره المسيح المتسفانا بوبه هو كفر بووان يستيوان كافر مسيحيا كان اجردي سن جماعتك ميزر بسر بارغاي ييرو دوي لواتان قصدكن ودوان اوانش خدان هيو تيغمبريان هيو انجيليان يا اوانا كافرين اما انا سل كاخوري صهيونيست وسليبكان والا بك ام ا يتنك ايماننا فيتي وكلامي اخويا ولزار تي غمبره وسلى الله عليه وسلم سكان وردجرين ودبيسين دنيا المسيحيه دنيا كفره دنيا يا دنيا دنياي, دنياي قطل عاما. بو فرنسا دنياي قتلوا عامة بو يستمع المسيحي كان بتعبت أمريكا لفشتها أمريكا دوّوتك المسيحية فرنسا دوّوتك المسيحية ألمانيا دوّوتك المسيحية قشت دوّة أوربا يكان إنجلستان أما نحب دوّة مسيحيين وبكي أعين مسيح وعقيدين مسيحيات صرت قريبا كانوا آشتی و صلحی دکن لگل دنیای مرویاتی کە مسلمانن یا غیر مسلمانان وقالت گالتی و نحن ابناء الله و احباء هو آیت هجدل سرای علا خواهی تعالاد فرمی دایکو خداي تعالى القرآن <تصفيق> ده لفرميه يهودي كان ونصارى وتمس كان لون إما كري خداي. شا أم أم فكرة؟ أو أو دبيك نزاني صولة خارج بتأويلك بلا مسيحي كافر ليه؟ أقول مسيحي كان يستي كافر نبي إما مسلماني. یم باید سومانی ئەوان کافرن، ئەوان کی عبادی را ئەوان نکرده‌اند، قرآن را قبول نکرده‌اند، آنان انجیل را قبول نکرده‌اند، آنان اسبن الخانی عیسی را قبول نکرده‌اند، که مجذب داره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی ما کروی یعنی خدا جنیه، من عزب الله، و احباء دوای من خدمه خداي. داری خوش ژیان کانم، داری جیانم، حکومت سلطگری و دلان ئێمە ایم کری مادام ئێمە خزمی خدمی خداين، حق و او جیهان بە دیهان به ایم ای. حیطی لطیف، حیط مصوب عقیده چه دیکتاتر، حق اوانیه لبرای ایم بلا من قانون، بلا من برنامه، بلا من پیروی پیغمبر الله علیه وسلم. لقَتْ كَفَرَ الَّذِينَ ان الله هو المسيح ابن مريم اياتي حبدل سرينا ايده خد تعالى انا فرميت كافر بن اما قسي خدايا اما فرمودو كلمه ولجزي خدايا كده فرميت كافر بن فيكافر مو الذين قالوا اوانيتيان ان الله هو المسيح ابن مريم كيان خدا كده خد مسيح كل مريم خداا اگر بده عيسى كرن أما امال اياته دومدا دو وقالت ان المسيح ابن الله دوبر لايته كذا ضوا مسيح كر خدا يا عيسى كلو دواء ضوا خدا عيسى يعني يعني عيسى خدادا حق فرق وجاوز لما بين عيسى و خدادا يعني المسيح يكرد كيس سليماني حوار دکاهو باو کجان باو کجان خدا کم جان بە حضت عیسی الله جا خوش استانم یاد ده ایکو امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم هەیە هیا لبای عقیده و لبای فکر و لبای ایمان و برا مسیحی کان دوستی ایمان برا ایمان قرآن هذا القرآن ده ده يا أيها الذين آمنوا أي إيمان رودكات أبن سلوانانا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء قرآن هذا القرآن يقول يهود والنصار مكنادوا استخدام قرآن هذا القرآن ما هذا؟ ما هذا؟ لذلك نبي أغمراك إيوان قبولا نعم السلمانة ايه وشان قبوله ولو لا يشعى اوان مشريك اوان شريك هو أو خدا يعني إلا مشريك برتر اقر مشريك كان زمان في غرفة صلى الله عليه وسلم دالا قد بتو دار عندك بلدان لك الرشريكي خدا اوان خد عيسى ذكنا خدا نعوذ بالله يعني بعيسى لان خدا لديك لان كري خدا أواني معتقد بتسليز يعني الشيخ ده ليشون كسر؟ أما فكري به، أما عقدي به؟ إيه ماي مسلمان بلين برا مسيحي كان. يا مسيحية كينا بخدو رباني أمره دنياي مسيحية كينا. دوستو صرفتوا ما مستاو. بەڕێوەبەری کاری سیاسی و, و اقتصادی وڵات وڵاتی خۆمان خۆشویسان ئەوان ئەوەندە او خیانەتکار بوون کە لە لە اینجیل لە تەورات دەستێکی باوایان هەیە ئایەتی خودا دەگۆڕن نەعوو بللا هەتی خۆیان ب بە بەرتەر بە باواتر لە خودا دەزانن یەعنی ئەو هەیە للدنيا يهودية ومسيحية كنعوذ بالله خدا بوانج ناول خدا شان في ناولة وقال الله أولي لبيغنبران بني إسرائيل حضرته يعقوب الله أشبه حضرته يعقوب لإنزيله أواهاته لقل خدا نعوذ بالله زورباني حتى بني باني يكتب لي دبن هتيا هتيا ولا عرزناك يا الله باني نعوذ بالله خدا تكادك دەپرەێت لەوە یا قوپەرمدا ئابرون دەچیت. بۆیە ئێستێگەەراشەکانی وەکوو بوشی مەلعون و بامان سەگی ڕژ، پیان وایە لە دنیادا هەر میلیلی، هەر نژادێک هەر دیێ، کوتی منیش قانون هەیە منیش دەبێت لە سەڵاتم بەڵام نۆکەری ئەمریکا ناکەم فەورەن دایدا في نهاية وقت الحياة struggled بالعمل لعمل إ ن Onion ممن الرسول س vas كل المطاعت مؤمنون وألانا ضمن ضمن عدم أن هذا هو التروريس belt مسيحي باشه لە القرآن ویدیده خدا ایم کردو برای مسیحیه مجید؟ پیغمبر ایم برای به نه لە قرآن ده خدا اواد فرمیه اینما المعمنون اخوتون فرمیه ایمانداران برای یکن ایمانداران یعنی امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونیون را ایماندار نین خوشیستان ویدید انزیل دکلی خدا تعالی رويان تلكا خدروا دكاتيمات في إيمان داران بلان بلان دلي. يا أبناء الطين والماء أي جل أي خالٍ أي كراني أو قر شو كهان إنكار زينو وان ذكر شاك وإنسان دمره خان أبيان دفرميه بأمتي موسى لتورادها لفرميها يا أهل المساكن أي فقير كان أي نزان كان سنك حمور وجد جاية حضرة موسى يتكرروا بهاني كان في ذلك خدال قرآن دعنا يهودية كأمتي موسى وعيسى كمنحريفا نعوه إيمان دار نعوه يا دا بني إسرائيل أي بني إسرائيل يكان بالله ما وشه نازي أمتي في أغنبرة صلى الله عليه وسلم خواهي تعالى للصدان آية دار دا فرميه يا أيها الذين آمنوا أي إيمان داران خدا شاهدي لسر إيمان تاندر بالله خدا شاهدي لسر إيمان ينادى ودفرميه بني إسرائيل من خليف در المسلم أخو المسلم پیغمبر جعفر میم مسلمان برای مسلمان نک مسلمان برای مسیحی به نک مسلمان برای یهودی بێ. خدا پیغمبر وعده فرمی خدا وعده فرمید و پیغمبر صلی الله خۆی خیل لعنت به اردن اینا دوین پیغمبر رحمت من بیستم لە ئینسانی نەزان لە سواد نەزان نظام في غمضة لعنة لخلقناك، خدا لعنة لخلقناك، خدا لعنت, لعنت لقرآن في غمضة الله صلى الله عليه وسلم لعنت يالذيك على فرمين، لعنت الله على اليهود والنصارى، لعنتي خال اليهود والنصارى اتخذوا قبور أمنياتهم مساجد، شو بو خبري في غمضة ركاني انكرت واتهم زق وترد انا انا نساره انا يهود كخداي تعالى بخراب بحثي عندك وانا مشرك ما انا كافر كثير الصوم ما مسلمانا ببراء عند زاني ودروضو صاويش لا يجوز للمسلم ان يشارك في اعيادهم ترزني بمسلمان بي هاو كاري يا هاو الدرديات يكالبوني كان ينبكى وإظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة وإظهار خوشب كذلك المناسبة يا ابن الله والله حلقة عسالة دائما هو من اجدتهم وكذلك تبل بسر لم لا عربوا ولي رأوا بيدتسونا كلساء كبالي اي مبرايج او نزلتون دشمنة او محمد صلى الله عليه وسلم في غمر نازاني ئەو بۆیە قو دەکاتتییە کلی ساکەی یابتێ دێژەکەی کە تۆچە سەر دیینەکەی، ئەوەنێ ئێمە من ئاوارەی بەد بەخت و لێ قەڵماوی خۆماننددی تۆ کە هەڵاتون چونەوێ لەوێ کوانە لە دوو شت ئێوە سەرپشککن، یا بۆنەوە یا ببنە مەسیحی ئێمە خبتان مۆ دەبڕینەوە، کاردرایەی مسلمانی کوردنی لێ قەڵماوی دبر لي القول مالك يقول لي كلوبيه سما المسيحيين قال لي اي بي تودبه دتشوني هل كار دي كي شلون خوشي در دري شلون داوي مبارك بيه خداله القران دا كي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ايوا يار ماكي مكان ياك خوتي أما جناها واختيار أدوية عيسى كجناوة خدا ودرو دخاتوا أما جناه نيا واختيار درع كري خدا يا أما جناه نيا محمد بقى غمبرنا زانية أما جناه نيا واختيار قرآن بقى صي الشيطان دزانية أما جناه نيا تي خداي أنا يوش جناه والعدوان دفري يا أمتي كسان يجمكن كدشنا عتيتان لجلدكم دشنا عتيلا وجو للضربة تولو دري جي هذا وتوار صدو أواند الصالة بين دجاتي في غنبر القرآن كي بين قدس داجر كي بين خي من إنسان مسلمان دري امحمنه بی خبریم هم صفحه تاریخ او دیو دیو نکنید با دوزن جواناتین خدمت قرآن خانی نوزانیتیا جوانی مسیحی آمریکایی دی قرآن او بر وارد که دخوانیت ها اله واحد خدا تان یک خدایا ایمان دار خدایا و محمدی صل الله و سلام و پلنست خدای دکه بلا إما لي الحاضر نقرأ القرآن كذي في غمرة الصلاة لم تفرني من تشبهها بقوم فهو منهم هركس خوي والقوم يدرهن أشلوانه هركس لقليان تكلمه لقليان بخوا دعاء وجاء عندك شادي وجاء عند البمرة في رزق يوم كده ومسحية الزالم وتفل وذغل ايه جوة اوانواء هيد فرقية التهنية التهنية بعيد الكريسماس حرام اما اجماع علماء علماء, علماء اسلام تفرمون مبارك بادي بمناسبة عيد كريسميت حرام فهو بمنزلة ان يحلئه بسجوده للصليب او بشرك الرب وك هو الله كذا كذا مبارك بيه يعني شي مبارك بيه يعني في سؤده قول صليب صليب او داريه لمليده دا كان هريده وصن ذو انعساب ودارهوى وما قتلوه وما صلبوه عنده عنده من ترش كردو توبو عثمانك اوان خدا و درودك لو روجرك حضرتي عشاء روشتو تو ابو عثمان لالا خدا و خدا برديوا لوينا جاده ولا دسي ام لو روجا حموس خدا درودك حموس ثاني يك خدا درودك حموس ثانيه يك خدا درودك خدا خدا فرميه نخير وما قتلوا سيري يعني نصر بن حنان لحضره عيسى كر خدايه على حضره عيسى لا جوز لا فنزركه يعني هنا نصر عيسى شون كشت يعني بجي الله عيسى مانكش خدايه فرمنا عيسى انكش ولكن شبه لهم من نفركم لون وج عيسى هنا شونك خدايه دفاع يا غمبران دكه هروك وديفاعه يا غمبركل غاري السول لە دوومیتری پاراستی بەجۆڵاتەنا و خۆش ایسان مەعلوومە لە تاریخدا کە یهود نەصارە مەجوسیەکان بەردەوام لە وڵاتی موسڵمانان بە جزیە ژیاون یعنی جزیهیان لێ وەرگرتوون پوڵیان لێ وەرگرتوون ەمە دەستوری خودا پێغەمبەر س لهله ه وسلم دەبێ ئەوان لە هەردێیک لە و تەنانەت طول يكشف بدأ هو أولا زين أمان الدابل. إتيه وأوين حوار حوارا كبار المسيح كان تيلي هاد مسيح كان تيلي هاد بحكمي القرآن قصي في عنبر ذكر صلى الله دل من بعد بابوشو بعد بابا ناذن ك اخاذن بسر مسلمانا انا يفعلون اعياده حتى اختل حم مسلمان مسلمانا كمسيحي بجنيان كرتوا لم يشارك احد من المسلمين السلف حدم المسلماني الى ب الشريكين مسيحي المسيحي الدانكروه اگر اورا خاور معنا ليخجاري يهود والصليبية كانت معناي أولئي أن أمتي في الله صلى الله وسلم سُدب والصليب بريب يقول لك أنت أيضا وصنك سُدب والصليب بريب أما النقل هالأوانية كصولي دنيا لكي أخوش بيستن خريكي صولي دنيا معذرة أو كذلك قرآن يعني ولا ناور ويأني قرآن ورجرا ويأني سكان في الله صلى الله وسلم ورجرا ومن زعنا أن اليهود والنصارى على حق فهو مكذب للقرآن والسنة هكذا يعقيده وابي كوا يهود نصارى لسر حق أو كس قرآن ودرس تتوه قرآن ودرس نويعني ودرس نويخدام وأكست حديث كان في غمبل ودرس تتوه ودرس نخس في غمبل يعني ودرس نويعني في غمبل صلى الله عليه وسلم ومن زعم ما يفعلون في الكنائس عبادة لله وتاعة لرسوله فهو كافر اما اجماع علماء علماء جولي اسلام لفرمون هركز يكي وابي ويهود نصارا لكلسا كانيا لما عبد كانيا لديكا اما عبادتي اخوايا وتاعة مساعي ساي أو كسفيك فيل ده. تباشا جربنا عقدان حتى عبادة يعني حتى إما بومل المشرك كان يذناني في غمص الله سلمنا حكمه. كان مخشي استقال. عقد كان باتوا شهيد وق عزم كردون دوان عيسى خدايا عزير كري خدايا يهودي كان جوا دوان. دي شو خدا لە قورئانی موبارەکدا لەفەروێ کەسێک بەڕیا عیبادەت بکا کە منزور خەڵک بێ کە ەوە گوناهێکی چکۆلەیە چاو لەو من لێی قبوڵ ناکەم خودا چۆن عیبادەت لەوانە قبوڵ دەکا ئەو کەڕێتە خۆشویستان ئەوەی مەغبوتە بە و نەسارا موسڵمانان دەبێ پرسن ئەوە مەوضوعە لە قورئاندایە خوایەک لای کردتەوە یەهود کێیە نەسارا کێیە مسلمان کێیە بودا کێیە مەجوس الان خودی یەهود و نەسارا چوندینێ مەرکەزیەتیان سەهیۆنیستەکانن و سەلیبیەت توندڕەوەکانن هەچی ماڵای و دارایی دنیایە لە ایختیاری مەسیحیەتدایە لە من دۆستان یا کوردی خۆمان هاتووتەوەی ژێڕاویەتی ەوە دەڵێ ماڵ و ماڵ دەگەڕێن کتێبێک اینجیلیان لەسەر دەستە لەولایشان گرفانیان هەتا ئەژنایانە پڕ پڕە لە دۆڵار دەیدەن بە خەڵک وختير برأيتي فقير يا إما هذا استيلت يا تدروا لغ ل لرجاء وياي يا إما كتبك ليفريدهن دا يمكنه مسيحي منجي 50 دولار شو بودا برونا دي سواء أولين قصي لجوزناكير لو مني توداني كي مني ده بوي رمو من نانت اجت منو بگ bom همبرو با که دیارم از این خوابی پرم آفراین که همد رو rac довدا که دلیلگی است دلوogi ا wh urgency fire که تماماً ایسران روصل فرweit کسی Luسلماد تشرفا ریں خاندون دعوی با و ایم کنه دادQueopt ترست پاشه افری مجانند اراند آکامه قومد نداره وقتی دولار همدروگ از سده اما areas و خوشحالی به ومناسبتها ئەم scriptures کە کلوم و مسلمان دگه sintه در ایم در ا福 ح carr k cord در ایم جزيتاه خداء و پیغمبر صلی الله علیه وسلم، سلم جزمیه ما اوذ زنه رمضان و قربانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرمیا عرفه ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرمیا روز جمعه ای که خدای تعالی لا و لدیت اسمان زوی و جاد داری امتی پیغمبر ده که صلی الله علیه وسلم، سلم هر قدمی است هر صلواتی است هر سوزدی است هر رکوعی هر را بقوا لي كردواليدا وبقى خيري حتى كدب ودن مسيحة اوانا جشني ايمان نقروت وقوتي نقع رخ واردن نكسل اما ان ركب نجادي ايمانيا اولا وركب دين ومسهب وعقدة ولا تي ايمانيا متأسفان يستخريك بوصيلة دولار ولا ولا تي ايمان خلق مسيحي استيه زور انساني نظام بنيمز عن دين؟ دين الإسلام دين التسامح، دين المحبة. دين الإسلام دين عفو، دين بخششة، دين محبة. برو إمج لو بنبروا هواذك؟ دين إسلام دين رحمة، دين عفو، دين بخششة، دين محبة. برام لقى شىء، أمانة. عندما اعطى محبت استود مهم كان كل شيء و حوال آه و اعطى محبته اضل قرآنо قرآن في إنسانية نسمي shrimp أنplatz تصل ahoy دينه ايمانه و إذا فاذا يريدون خدامك و يحمل به؟ والله از چۆن ئاوڕۆتۆ ئاژبەتاڵ دەکەی دێی سوزدەرەبەی بۆ سەلیب مەرحەبایی سەلیب دەکەی دەستیە کەنیسەوە لە عیدی کرێسمێس بابا نوئل کوردەکان کانی ە لە زۆر جێ موتەئەسیفانە موویەکی سپی شەیتانی دێنن لە کەسێکی دەنێن بە عینوانی ڕزگاردەری لقد قلت شيء يا محبتك لقد قلت ستسالة ستسالة أمتي إسلام أمتي في غنة صلى الله عليه وسلم قتل عندك ستسالة أولادي مسلمان يرى عندك ستسالة أولادي داريها تجاني نيس مختصر كمان هورجار يعني قتريك لدرياك يجل حوصد كشتني حوصد فنزا هزار المسلمان لا بي لي با اتهامي فقد مسلمان مون للا ينجي انرال تيتو ملعون كوان مسلمان درب دركر قطعان كرد لما ويبت كمدا حوصد فنزا هزار مسلمان كشت حتى وكون مسلمان الزليل بيد السلات كرد دم مليون من المسلمين كشدان كنجي دم مليون من لهندستان جديده بتساوي بفرتشو في الي مستحيات وهندو ملعون كان دم مليون من المسلمين رجا لا فر ام كاكه بويا امر كوتشينمو كباكستان دعى ابو بدولته بمدافع لدين لالجزائر لأ كفرنسا تداجر كرد مليون مسلمان كفر لخيابان كان خير مسلمان حتى أجل أصبحان عندها سنسى الله وفير سنسى الله وفير الله وفير بوشكس المسلمان وهو قرآن في قرآن صلى الله عليه وسلم أو جملتان على سكان الأدوائي هجدا صلى بيزرندكاني الفرنسا تنججني سركوت بقرن أجل ما أعشى أن كل خلقاتي زور كوفيتها دوازدجني سرروا كدائها لذلك ألهم الدولاري فرنسا كي لها إذا لم يكن لدينا نزائر كشوري المسيحي مسؤوليني فرنسا يكتئن بد بختي مو إيمان يا ما تنسى ولا يرى يا ما كي بيكسن أنا خالتي الجزائر إيمانك أنا ناجور نور مسلمان دمالي لفظ مع لصاف خش الإسلام. غەیری ئەوەی کە جەماعەتێکی زۆر لە موسڵمانانیان دەبر لە کەرێزێکیان دەکردوو لە سەرڕا بێنزینیان پێدا دەکرددایان سوتان دن ئەمریکای مەلعون دە هەزار موسوڵمانی ئەفریقی ڕەشپێستی بردە چواری کەشی کر لە دری لە دەریادا دوو ساڵ مەنعی هەموو شتێکی لێکردن لەو دە هەزار نەفەرە دوو هەزار نەفەر زیندوماوە ئەویشت وەختێک چون هێنەیان نەدەرێ گۆشتی قانکی یەکتریان دەکرۆژ لە برسان یعنی ئاوا زوڵمیان لە مسڵمانان کردووە کە ئەمە وەک عەرزم کردن تەفسیلەکەی ئێستا لە ئەفغانستان لە سوریا لە عێراق چ دەگزەرێت لە ئەفغانستان سیو ساڵ لەوە پێش دەوڵەتی سۆسیالیستی یا پرۆلیتایای شۆڕەوی أفغانستان إذا کری یک مص... من المسلمين كل ده ما ويسن صلدا. صدام مسلمان عن بلدين ويدا قصة بنتان ككان يا نور. هتاع أو آخر يا نك كومينيش قصة خوار. وبرات شوف يعني يعني إيمان وخداي تعالى وجوابها لسرأوا ملتا كشورتي قولي عكو اتحادي زماهيري السوسياليسي شوري شور أفغاني داجيرك لداتي نامي أن داتي آي أن داتي خلقي قطل عام بك همو برسي همو خانوا قلي وداركاني وقلاتي خمان همو الرخان لبيني برس فلان خداي انتقامي لا نجيب الله ملعون كريز مهولي أفغان که دوه مشکس یا افراد که تان خالکه مسلمانه استیشو ربی بسر ایلی حاکمه لما اجسال نیو اقداره ایفشار سیاسات ازان فیان قطل عمق واللهی قناه کان فقط و ایمه مسلمانی ده بی قرآن مدرش سيدينينا الهبي على الشرق وخالتي عن قطوعان كرد لبوسنا شارتل عضو حزب ديمقراط مسيحي ارمان ا او اوي باشاوي يدي جيرتها لبوسنا تيان للمسلمان كرد ضايا خالكي كازرو مسلمان اوي باشاوي خندي شب اول جيرنا وبخلك والتاريخ ەوەڵین سەحنەیەکم دی منداڵی مسلمانان بوو کە تەواوی بە زیندوی ساو جیان دەرهێنابوون ئەوەڵین سەحنە تماشا م کر ژنانێکی زۆر زگیان بو. لەلەتکرا بوو یوابوو منداڵی لە زگدا بوو منداڵەکەی هاتبوو دەرێ دەفەرمێ خەڵکێکی زۆر جەوانو پیرمدی هەموو سایبر درابوون لە مەیدان کەوتبون دولا صحنيك دي كذا دي تم خلكانة يا وجمزور حلاط بول لترسي ظلمي سرفا بوسنا بلان تماشان كرحمو ركلاط بول دسرنا رجال ژنێک و کیاێک خوون منداڵکی چوکانان تڕوو منداوەکان لەبەر چاوی دایک و باوکەیان سووتان دوایە بەست فەنگ کوچیان دەسند کوژین دەێ هەرکان گشتی ئەو منداڵخۆن لەوە دایک و باوکەکە دەستیان کرد خواردنی گشتی منداڵەکان ئەوەن دی مەبستی ئەوان و کشانەوە دوایە هەرچان بەڕێکوار کوشتن دایک و باوکە ەکەشیان کوشت. دەڵێ ئەوەی کە تراجێدی بوو لە نەزەر سیاسەتی ئەوڕۆ دا و جەریمەی شەڕ بوو جەنگی بوو دیتم لە یەک ڕۆژدا هەشت هەزار موسوڵمانیان خوای دەستیان بەستن لە دواوە بەڕێکباری کەلەشینکۆڤجایان دەدان و دایان کوشتن ئەمە لەبەر لن يوجد ذرقين أوروبا دالا وصازمان ميجان وحقوق بشر وأمريكاين ملعون كذلك من مدافع الملتان حتى يجدنجي لبليلنم أرادكم لبنى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ديتم جمانة كذلك روتيا انكربونا دوای دەڵێ هەتا دەمرن دەگرین بۆ مسڵمانان بێدەستەڵا موسڵمانانی دێخەوماو ناووییا ئەوە وەعی موسڵمانانە بەدەست ئێستێ هەتا ڕۆژێک بوو لە قەڕنی نۆزدەدا گلادستۆن هیچێک لە بەرپرسانی گەورەی ئینگلیستان ەیوت هەتا و قورئان بمێنێ إما حسما هناك، تبي يحاول بين القرآن لبين بين في الرئيس صار كان أوله يستاء أمريكا يا أمريكا يا بقى خدمة، دا زون وبيداد وديكتاتوري مسيحية كأمام السلطان دا تجرين. و چه دگرین، بو برکان من، بو خشک کان من، بو چه که کشیشی مستعیدت دستو کنه، بو آو قرآنی زولی آمریکا میذی بدارد که، و بە دنیادا دکه دو داور مسلمانی که بی دفاع لیب، هیچ کنده مدافع قرار، بو آو دگرین نگوان تاناموشن عاتی مظلوم و هل فرق اعتراضك قرآنك ياد بي اعتراضك نائم بي سي لسرقه قرآننا نرخي هل صدق قرآنك بي سي أمريكا لسرقه أما في أغنبرة كما هل سجل الله سلم جز مسيحية و لا في في غمرنا عزو بالله لو أفرة تلتها أما المسيحية أو كاردك لم يعد ماري مظلوم بيطوغاو جوانان ودئي ودقر بحج مؤدية تبقى دستي النجرة لشاني تبقى لا قد يكن ولا راني تبي بس تقول لفشي وفرسي لكانو دڵی دەربێنن ئاوریان ماڵیان ئاورتێبەردان ژنیان لێ داگیر کردن کچەکانیان لێ داگیرکردن فەقەت لەبەر ئەوە مسڵمانن کێی وا دەکات دنیای مەسیحیەتە دنیای بودائیەتە چەر ڕۆژ دەوەپێش سێ هزار هەزار نەفەر دەریان کردن بڕۆن بۆ کێی هاتنە سەر سەرحەدی بەنگلادش دەوڵەتی فاشیستی بەنگلادش لە شای cues کن به HDو member! شایست شایست خدمه لە این هەیە انه mouth خونه نمشستن به اق amplی Given در اقوم خارج آسان چوانه با Samoze soul امریکت هو آزاره و منسطانه امریکت بنامو hot اینر زیاده کرد نیسلام الآن نبرسن دمیرن. الان لوس عازد های کمیل خدمتی و خدمت دم خالقیم یان مهر نبرسن دمیرن. نه یان نه دنی. فقط لبره ام سلما. سیصد روش دو پیش صدان مالیان سلطان بدرستی خواند. یعنی او بیان اما وضعیت سلما درودن می‌ری، شعر دن می‌سی. آوا مدرس ترا وادتین اکلیسا، اما زلالتی امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم که لحزمت خدا دارد که من خداه لود زلالت رضیار منتی. خداه مسلمان است که از کیو خاتی قرآنی می‌دید، رحم به امتی پیغمبر کیسال الله علیه و سلم. خداه مسلمان است که سر خیبر سر کاترند، سر زاومند، سر خدا همو او لە لحرده ایک دنیا ظلم یا مسلمان دیکن والله ایسلام دیکن وی حرمتی با قرآن دیکن وی حرمتی با دەکەن دیکن صلی اللہ علیه سلیم خدا توسل دیکن بنا و کاند و خود انتقامی دیکنه و خود ازفیان دیکنه و خود چوله او همو فرمیس کن <تصف> این سبتالیم والله ایرکس را عبی بینا خبر بیو. هەرکس رەحمی بێ ناتوان خەبەر بگری یا رەبی خوایە تۆڵای بێ بستێنەوە خوایە ماڵیان وێران بکەی خوایە دەسەڵاتیان بێ بستێنەوە لە گوناهی ئێمش خۆش لە گوناهی دایک و باوکو مان خۆش بوی خودای عەفومان بکەی بمان بەخشی یا رەبی خوایە لە زوڵم و من رەحمی بەدوورمان بکەی بۆ خاتی قورئانی مەزید خودای یێکێتی و برایەتیمان زیاد بکەی خودای من نەخۆشەکانمان بدەیت خودای لە گوناهی مردوەکان چ ئەوەی تێشێ مردوون چ ئەوەی تازه یا رەبی خوایە عفویان بکەی خوای بیان بەخشی خوای لە عذابی قەبر بەدووریان بکەی خوای کەزانە خۆشەویستانیان لەڕێکەی دووره بۆیان سوامەت بکەی خوای هەموو ەو کەسانی کەوا ئازیزیان لە بە نەخۆشی بە هەر شتێک یا رەبی خوایە دڵیان بد هەوا یا رەبی خوای رەحمیان پێ بکەی یا رەبی خوایە دوعانەمان لێ قوبوڵ بکەی ئەو الحمد لله الذي جلنا لهذا ما فعلنا من لا الله.